إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وهذا هو الأقرب أن المراد بالكفر هنا نوع منه وليس الكفر المطلق ومن فوائد هاتين بيان غين الله عز وجل عن كل أحد فهو لم يأمر, بالعبادة لم يأمر عباده بالعبادة من أجل أن ينتفع بها كما جاء في الحديث القدسي حديث بذر الغفار طويل يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا فالله عز وجل غني عنا إنما أمرنا ونهانا لتستقيم أمورنا وتصلح أحوالنا وت... ونسعد في الدنيا والآخرة أما لو كنا على أفتر قلب رجل من الناس فإن ذلك لا يضر الله شيئا لكن لما كان ب... بنو آدم قد أعطوا من العقل ما استحقوا به أن توجه إليهم التكاليف بالأمر والنهي صاروا أهلا للأمر والنهي ولهذا لا يوجه الأمر والنهي إلى البهائم لأنها لم تعطى عقولا فكان إعطاء العقل لبني آدم معناه أو مقتراه إلزامهم بالتكاليف حتى ينالوا السعادة في الدنيا والآخرة أما البهائم فآخر أمرها أن تكون أن تكون ترابا تبعث يوم القيامة ويقتص من بعضها لبعض ثم يقال كوني ترابا فتكون ترابا ومن فوائد هذه هاتين الآيتين أنه إذا كان الله غنيا عن العالمين لازم أن يكون الأغنياء العالمين لازم أن يكون عالمونا مفت quirين إليهم وليس بهم غنى عن الله وهو كذلك فإن الخلق مفتقرون quirون إلى الله تعالى غاية الافتقار ولهذا ينبغي لك أن تسأل ربك بلسان الحال أو لسان المقال كل أمور أمورك استعن بالله في كل أمورك إياك نعبد وإياك نستعين لا يقف عن ذلك تعلقك بالله سبحانه وتعالى في كل شيء وقد جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله شراك النعل الزهيد الذي لا يسأل شيئا لا تغفل عن سؤال الله إياه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال ثم قال الله عز وجل ونبتدع الدرس الآن قل يا أهل الكتاب لماذا تكفرون بآيات الله هنا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوبخ هؤلاء الذين من أهل الكتاب وفي آية سبقت كان الخطاب من الله يا أهل الكتاب لم لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون وهنا أمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم الاسفام هنا للتوبيخ واللام حرف جر وما السفهامية. لكن حذفت ألفها لأن مال السفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها مثل لما عما فيما علامة وما أشبه ذلك يعني لو قلت علامة تضربني لا جوزا تقول علامة تضربني بل تقول علام تضربني لما تضربني يجوز ها لا تقول لما تضربني وهكذا يقول الله عز وجل لما تكفرون بآيات الله تكفرون أي تجحدونها وتتغافلون عنها وتتعامون عنها والمراد بالآيات هنا الكونية والشرعية الكف بالآيات الكونية يتضمن ثلاثة أمور: أولا أن ينكر أن الله خلقها، أن ينكر أن الله خلقها، ثانيا أن يعتقد أن الله تعالى شريكا في إيجادها، ثالثا أن يعتقد أن الله معين فيها، هذه ثلاث أمور، لخ. جميع تضامن الكهرباءات الله الكونية نعم هه او كنت تلاحظ وغفلت هذا نعم يا عبد منن الله الله <تصفيق> نعم أن ينكر خلق الله لها يعني يمكن أن الله خلق هذه الكائنات الثاني أن يعتقد أن لله تعالى فيها شريكا يعني مثل الله خلق السماء وواحد آخر خلق الأرض مثلا الثالث أن يعتقد أن لله تعالى معينا فيها يقول هي لله لكن فيه من عاونه هذا كفر في العيات الكونية. الكفر بلايات الشرعية تكذيبها تكذيبها تكذيبها بأن يكذب بأنها من عند الله أو يكذب بأخبارها أو مخالفتها مخالفتها فإن كانت مخالفة تامة فهو كفر أكبر وإن كانت مخالفة ناغصة فهو كفر أصغر وهو ما يطلق عليه اسم الفسق، فصار الكفر بالآيات الكونية ثلاث أشياء والشرية شيئان التكذيب والمخالفة التكذيب مما أن يكون في أصلها، بين يقول هذه ما نزلت ما نزلت من عند الله أو يكذب أخبارها. أي خبر فيها إذا كذبه فهو تكتيب بالجميع لأنه لا يمكن أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الثاني إيش مخالفتها ثم إن كانت مخالفة تامة فهو كفر أكبر وإن كانت غير, غير تامة فهو كفر أصغر وهو ما يعبر عنه يكفر دون كفر أو بالفسوق نعم الله يكشف ورد في الحديث من مات ولم يحج مات إنشا يهوديا أو مصليا ما هو هذا الحديث أن أن هو هذا لو صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤيدها كان يدل دلالة واضحة نعم شيخ أن الله هذا يكون منكر الحكمة هذا منكرا يكون منكر لحكمة الله عز وجل في الله أنه نكفر لأن هذا تضمن الاستلساء بالله تضمن الاستلساء وتكذيب الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين الحرم الحرم لا إيش لا نعم القتل لا لا، القتل في الحرم في الحرم لا نعم القتل بحق هذا إذا كان العاصي المستحق للقتل عصى في الحرم، فإنه قتل، لأنه انتهى كفر الحرم فلم يكن له الحرم، كما في قوله إن قتلوكم فاقتلوه، وإن كان فعل حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فالصحيح أنه لا يقت لا, لا يقام عليه الحد ولا يقتل، ولكنه يضيق عليه، فلا يؤكل ولا يشرب. ولا يبايع حتى إذا لم يجل أحد يبايعه ويواكله ويشربه فإن كان معه طعام وشراب فسوف ينفد ثم يضطر إلى يضطر الخروج هذا هو الصحيح نعم مرأيك في سؤال الناس الحاجات مثل السيارات والكتب سؤالهم الحاجات هل يدخل في مبايات الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسألوا الناس لشيء هؤلاء دا داخل في القراءة في القراءة هنا أنه لا بد أن العبد أن الله في كل أمور حتى في الشيء سألنا نعم يعني مسألة الاستغناء عن الله أنه لا يستغنى عن الله سؤال الناس لا شك أنه إما محرم أو مكروه إما محرم أو مكروه هذا هو الأصل قد يخرج عن هذا الأصل إذا دعت الضروة أو فلا هو يسأل وأما سؤال الانتفاع بالمال مثل العارية والقرض وما أشبه ذلك فلا بأس به لكن سؤال أعيان المال هذا هو الذي إما محرم وإما مكروه إذا نجد من بمخالفات شرعية في حرم يوقف أو مبتدع مثل يعني مثلاً كان فاسق يعني في, في نعم, يضع عليه عليه نعم نعم يضاعف تضاعف لي هل نعم نعم نعم في الحرم أشد من المعصيه في الحرم ولهذا يجب أن يكون تعزيره أشد نعم أي نعم، هذا الإقرار ما جم موافقة اليهود <تصفيق> لأن اليهود في اعتقادهم أنهم على حق فلو أنه فلو أنه مثلاً قيل لهم أنتم على باطل لنفروا أيناه جبر مصعب يجيب الآن تخطى للقاب تؤذي نعم طيئاً الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونها وجوه وأنتم شهداء وما الله بغافل عم ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمان كافٍ وكيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله وما يعتصن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بس بس. فجعلوا فاعلهم. أيهم؟ قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. سبق الكلام على أول هذه الآية وأن الله تعالى يوبخ أهل الكتاب بل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوبخهم لما يكفرون بآيات الله وقوله الله شهيد على ما تعملون شهيد أي شاهد وأتى بصيرة المبالرة أو بالصفة المشبهة لأن الله سبحانه وتعالى شهيد على أعمالهم وأعمالهم كثيرة وإذا كثر المشهود عليه كثرت الشهادة وقوله الله شهيد على ما تعملون يحتمل أنه داخل في ضمن التوبيخ في, في قوله لما تكفرون فيكون المعنى لما تكفرون بآية الله ما علمكم بأن الله شهيد على ما تعملون ويحتمل أن تكون الواو للإستئناف وأن يكون التوبيخ انتهى عند قوله لما تكفرون بآيات الله ثم استأنف فقال والله شهيد على ما تعملون فيكون في ذلك تهديد لهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله تهديد بماذا؟ بكون الله شهيدا على ما يعملون وإذا كان شهيدا على ما يعملون فسوف يجازيهم عليه في الدنيا وفي الآخرة بما يستحقون في, في هذه الآية من الفوائد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوبخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله ويتعدى هذا الحكم إلى غيرهم فيتفرع من هذه الفائدة أن كل من كفر بآيات الله فهو مستحق للتوبيخ وقد سبق لنا أن الكفر بآية الله يشمل الكونية والشرعية وبينا أنواع الكفر فيهما ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات شهادة الله سبحانه وتعالى على كل ما يعمل بني آدم لقوله والله شهيد على ما تعملون وما اسم موصول يفيد العموم ومن فوائدها تهديد من يكفر بآيات الله لأن مثل هذه الصيغة والله شهدنا على ما تعملون يراد بها توبيخ من فعل ما لا يرضي الله عز وجل بأن الله شهدنا عليه وسوف يحصي عمله ثم يجازيه على ذلك من فوائد الآية إحاطة الله تعالى بكل شيء وأنه وسع كل شيء لقوله على ما تعملون فمن يحصي بني آدم من أهل الكتاب وغيرهم ومن يحصي أعمالهم لكن الله عز وجل واسع عليم يحصي كل شيء ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم وربما يستفاد من هذه الآية من قول الشهيد على ما تعملون أنه لا يحاسب العبد على ما حدث به نفسه كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم حديث النفس عن الوساوس التي تكون في الصدر لا يؤاخذ عليه إنسان إلا إذا عمل وركن إليها واعتقدها وجعلها من أعمال القلب فحينئذ يحاسب عليها أو نطق بها بلسانه أو عمل بمفتضاها بجوارحه فحينئذ يحاسب عليه ثم قال تعالى قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله هذا أمر آخر للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يوبخ أهل الكتاب على عدوانهم على غيرهم لأن التوبيخ الأول لما تكفرون بآيات الله توبيخ على عملهم القاصر عليهم الثاني لما تصدون عن سبيل الله توبيخ على عدوانهم على الغير حيث يصدون عن سبيل الله قال لما لما تصدون عن سبيل الله يعني لأي شيء وبأي, وبأي حجة تصدون أي تصرفون عن سبيل الله أي عن دينه وشريعته وسمي الدين سبيلا لله لأنه موصل إليه وأضيف إلى الله لوجهين الوجه الأول أن الله هو الذي وضعه سبيلا للخلق يمشون عليه والوجه الثاني أنه مصر موصل إلى الله فمن سلك السبيل الذي وضعه الله للعباد فسيصل إلى الله عز وجل إذن سبيل الله من مراد به؟ المراد به دينه لأنه الطريق الموصل إليه وقوله من آمن من هذه محول تصدون يعني تصرفون الذي آمن عن سبيل الله وهذا شأن بني إسرائيل من اليهود والنصارى يصدون عن سبيل الله من آمن وإنما ذكر من آمن مع أنهم يصدون من آمن حتى يرتد عن إيمانه ويصدون من لم يؤمن حتى لا يدخل في الإيمان لأن صد من آمن أشد عدوانا من صد من لم يؤمن لأن من آمن يصدونه ليكون مرتدًا ومن لم يؤمن يصدونه عن سبيل الله من أجل أن يبقى على كفره والبقاء على الكفر أهواً من الردة كما هو ظاهر وقوله من آمن يشمل الرجال والنساء ولكن خطابات القرآن غالبها للرجال لأن الرجل هو الأصل وهو الأمير على المرأة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض تبغونها عوجا تبغونها الجملة حال من الواو في قوله تصدون يعني حال كونكم تبغون سبيل الله أي تطلبونها عوجا أي لأجل العوج أو أنها أي يعني طيب تبوونها عوجا أي لأجل العوج فتكون مفعولا من أجله ويجوز أن تكون مفعولا به أي تطلبونها عوجا أي تصيرونها عوجا والعوج ضد المستقيم ويقال عوج في المعاني وعوج في الأعيان فتقول مثلا هذا العصا عوج لأنه عين وتقول هذا القول عواج لأنه معنى ففي المعاني بكسل عين وفي المحسوسات بفتحها وأصل العواج الميل وضده الاستقامة والعواج عن شريعة الله يشمل معني المعنى الأول المعنى الأول في الأوامر أو موضوعه أمران الأول في الأوامر والثاني في النواهي أما في الأوامر فعوجاجها إما بالتهاون بها والتفريط وإما بالإفراط فيها والغلو فالناس بالنسبة لأوامر الله ثلاثة أقسام قسم وسط وقسم مفرط وقسم إيش مفرط يعني غالي متجاوز الحد فالوسط هو المستقيم الوسط هو المستقيم والمفرط عوج والزائد عوج أيضا هذا في الأوامر في النواهي العوج في النواهي هو انتهاكها وارتكابها انتهاكها وارتكابها هذا عوج لأن الصراط المستقيم في النواهي أن تدعها وأن تتجاوزها فإذا أنت فعلتها وانتهاكتها فهذا هو العوج فيها فهؤلاء اليهود والنصارى أهل الكتاب يريدون من الناس العوج في الأوامر وفي النواهي في الأوامر بإيش بالتفريط والتهاوم أو بالغلو والإفراط وفي النواهي بانتهاكها و... والتهاون بها تبعونها وجن وأنتم شهداء الواو هذه للحال يعني والحال أنكم شهداء على ما تفعلون فأنتم تعلمون أنكم بفعلكم هذا تصدون عن سبيل الله تعلمون هذا وتشهدون به وجه ذلك أنه يوجد في كتبهم أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سوف يبعث وأنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى لكنهم يحرفون الكلمة عن واضعه من أجل صد الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فصاروا يصدون عن سبيل الله وهم شهداء يشهدون بالحق لكن والعياذ بالله استكبروا عنه وأنتم شهداء شهداء على إيش على أنكم تصدون عن سبيل الله لأنكم تعلمون أن ما شاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو سبيل الله وما الله بغافل عما تعملون يعني نفى الله أن يكون غافلا عن عملهم القليل والكثير وهنا نجد أن هذه الصفة من الصفات السلبية لأن صفات الله كما مر علينا قسم ثبوتية وسلبية يعني شيء ثابت لله وشيء من عنه فهنا الصفة سلبية ما الذي نفي عن الله؟ الغفلة والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات السلبية تتضمن شيئين الأول انتفاء هذه الصفة التي نعبها الله عن نفسه والثاني ثبوت الكمال في ضدها ثبوت الكمال في ضدها لأنها ما نفيت عنه إلا لأنه كامل فيكون قوله وما الله بغافل عما تعملون فيه متضمن يكون قوله وما الله بغافل عما تعملون متضمنا لنفي الغفلة عن الله والثاني ثبوت كمال المراقبة كمال المراقبة لأن من كان كامل المراقبة فإنه ليس عنده غفلة فيكون هذه الآية مثبتة لله تعالى كمال المراقبة كما قال تعالى وكان له على كل شيء رقيب وانتفاء الغفلة عنه والجملة تفيد التهديد لهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونه عوجهم في هذه الآية من الفائد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوبخ أهل الكتاب على عدوانهم على الغير وذلك بالصد عن سبيل الله ومن فائدها أن من صد عن سبيل الله من المسلمين ففيه شبه من آه من أهل الكتاب اليهود والنصارى فإذا وجد أحد يثبطك عن فعل الخير أو يرغبك في فعل الشر ففيه شبه من اليهود والنصارى لأن هذه سبيلهم ومن فوائد هذه الآية إثبات أن الشياطين ليست شياطين الجن فقط فكما أن للجن شياطين يصدون عن سبيل الله ففي الإنس أيضا شياطين يصدون عن سبيل الله وإلى هذا يقول يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنهام وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض سخرف القول غرورا ومن فائد هذه الآية الحث على لزوم الشر لأنه سبيل الله وكل إنسان عاقل فإنه يسعى إلى الوصول إلى الله عز وجل لأنه غاية المطالب ولا وصول إلى الله إلا بسلوك شرعه سبيله الذي يصل إليه ومن فوائدي هذه الآية أن من صد عن سبيل الله من آمن به فإنه في غاية ما يكون من العدوان وهو أعظم مما صد عن سبيل الله من لم من لم يؤمن لأن هذا رفع والأول منع والرفع أشد رفع الخير أشد عقوبة من منع وأشد جناعه ومن فوائد هذه الآية سوء القصد في أهل الكتاب حيث يبغون أن تكون سبيل الله عوجا وهذا الوصف لأهل الكتاب لا يزال منطبقا عليهم إلى اليوم فلنصار دعاة دعاة ينصرون الناس ويسعون بكل جهدهم إلى أن يصدوا عن سبيل الله من آمن لأنهم يريدون أن يسكى يسك الناس السبيل العوج لا يريدون أن يسكى السبيل السوي وما زالوا إلى اليوم ولهم إذاعات خاصة تدعو الناس إلى النصرانية والعياذ بالله النصرانية الباطلة التي يحاربها عيسى عليه الصلاة والسلام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 دين عيسى عليه الصلاة والسلام القول بالتثليث ويقولون إن الله ثالث ثلاثة ثم يضحكون على أنفسهم وعلى الناس يقولون إنها ثلاثة في واحد ثلاثة في واحد هذا معقول هذا لكن هذا من ضلال النصارى لأن النصارى ضالون حتى الأمور العقية لا يهتدون إليها وكيف يكون ثلاثة في واحد هذا لا يمكن على كل حال هم يريدون أن نظل الناس منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا ومن ثم يجب على المسلمين الحذر منهم الحذر منهم والتشهير بهم حتى ينفر الناس منهم وأن يقابلوا دعوتهم الإلحادية الكفرية بدعوة التوحيد والإخلاص والإخلاص والتوحيد موافقان للفطرة السليمة لو وجد من يعرضهما عرضا حقيقيا شيقا لكن مع الأسف أن المسلمين في غفلة فالمسلمون الذين هم على الحق لا تجد منهم الدعاة الذين يدعون إلى الحق إلا قليلا وأيضاً إلا قلين في بلادهم أما أولئك النصارى المنصرون فإنهم يجوبون مشارق الأرض ومغاربها ويغرون الناس بالمال وبحسن الخلق حتى ينخدع الناس بهم ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء أن أهل الكتاب الذين يصدون عسى الله يعلمون أنهم على باطل وأن الحق في خلافهم لقوله وأنتم شهداء وأنتم شهداء لكن الذي يمنعهم هو الاستكبار ومن فوائد هذه الآية إثبات إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء علما ورقابة لقوله وما الله بغافل عما تعملون ومن فائدها أن من صفات الله ما هو سلبي أي منفي وهذا كثير في القرآن قال الله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم لهم سمية ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا أولا هذا هذا الحكم مصدر بالنداء يا أيها الذين آمنوا وتستير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به وذلك لأن النداء يتضمن تنبيه المخاطب والتنبيه لا يكون إلا لأمر هام تجب العناية به ثم صار النداء موجها للذين آمن من باب الإغراء من باب الإغراء لأن وصفهم بالإيمان يقتضي أن يقوموا بمقتضى هذا الخطاب الموجه لهم كما لو قلت لشخص يا رجل افعل كذا يعني أن مقتضى رجليتك إيش أن تفعل هذا فإذا قلت يا مؤمن افعل هذا فالمعنى أنه من مقتضى إيمانك أن تفعل هذا يا أيها الذين آمنوا يعني من مقتضى إيمانكم أن تنتبهوا لما سيلقى عليكم ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه ثم إن الخطاب بوصف الإيمان يقتضي أن امتثال ذلك من مقتضيات الإيمان ويقتضي أيضا أن مخالفته نقص في الإيمان لأن المؤمن يقتضي إيمانه أن يقوم بما أمر به وأن يدعى ما نهي عنه يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا في سؤاله فعل الحيل وصلون الناس, الناس ينكرون ربما فعلوها ينفر الناس من هل نقول فعلها من الصد يعني لا يعني يقول بعض الناس يفعل صن يفعل لا يعرفها الناس ينكرونها فهل نقول إن فعلها من الصد عن سبيل الله لا ما نقول نها من صد لكن قد نقول إن تركها من باب التعليف من سبيل الله كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على غوال إبراهيم لقرب عهد الناس بالكفر خوفا عليهم من الفتنة قلنا أن الإسلام وعدين الله فهو موافق الفقر الآن نرى أن المدل وهو منها الأخر هؤلاء الناس أصرع إليهم أصرع في ذلك أعني نرى أن القيادة الأخرى غير الإسلام الناس أسرع إليها الدولة فيها بشيعية وشرافية ونصرانية وغير ذلك حتى أن البلاد الإسلامية مصدقة عليها كاملاً إيش السبب؟ السبب في ذلك إن هؤلاء نعم هذه مخالفة الفطرة لأنه يوجد دافع قوي يقوى على الفطرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجساني، فهؤلاء تجدوا أنهم عاشوا في أحطان السيوعية مثلا أو درسوا آراءه وأفكاره أو عاشوا في أحطان الغرب ودرسوا آراءه وأفكاره فصار هذا المانع حائلا دون مقتضى الفطرة وإلا لو ترك الناس وشأنهم يكلموا على الفطرة خطاب الله سبحانه وتعالى الكتاب خطاب الله, <سطاب الله <بيهد> الكتاب الكتاب دون هل هو علماء أهل الكتاب ولا يشمل الجميع الآن؟ تشمل كل صد كل مصر داعم سبيل السوء من العلماء أو من من من المتعصبين؟ كيف يا شيخ يا صديق؟ نعم العام في عوام الآن يجادلون وهم عوام يجادلون وهم عوام أحيانًا يجادلون بأفعال المسلمين يقول هذا شوف الإسلام عندكم كذب وغش وخيانة وخديعة وما أشبه ذلك فيجادل نعم زهاب. سووا شيخ المنظمات الصليبية الإسلامية شيخ أن رفعت شعار يعني نخلع عنك الإسلام القلول نخلع عنك لباس الفقر والجوع نعم يعني جهار. وامنذ بعض المسلمين شيخ بجاملونه هو. والله هذه كون الناس بجاملونه ويسكتون في مقابلتها هؤلاء لا شك أنه ضعف إمام لا شك أنه ضعف إمام والواجب على المسلمين على الحكام أولا القادرين على أن نبث الإسلام ضد هؤلاء الواجب عليهم أن يقوموا لله عز وجل صد هؤلاء وأن يكونوا نجاناً في الأمة الإسلامية تدافع هذا الشرق إذا كان هذا الكتاب كفروا جايات الله ويصدر عن سبيل الله لماذا يصدر الله سبحانه وتعالى باهم الكتاب وهم كفروا به نعم هذا من إقامة الحج عليهم وشدة التوبيخ لهم يعني أمنهم أهل الكتاب عندكم علم ومعرفة ومع ذلك تصدون فهذا من شدة اللوم والتوبيخ لهم مثل مدح الشعب لا أبدا مدح... هذا تأكيد المدح الذنب ما يشبه المدح كل نبي صلى الله عليه وسلم السحابة لأنه أهل القرآن, القرآن. القرآن متمسك نبي لكن هؤلاء أهل الكتاب وخالفوه فكان هذا أشد نعم. بسم الله إليك ما هو أفضل الرد على مقولةهم التفليذ. نعم. أفضل الرد أن نقول قال نبيكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. وهذان الإلهان اللذان زعمهما زعموهما مخلوقون المسيح مخلوق وأمه مريم مخلوقة. فكيف يكون هذا إله؟ هذا من جهة العقل. أما من جهة الشرفة فهذا نبيهم عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك عليه. بعض الدعاة يرغى في دعوة أهله وأولاده وأهل حارته. وبعضهم يرغى في يجوب البلاد شرفاً وغيراً. وإذا قيل له ادعو أهلك والجرانك فقال يعني يرغى في أنه يدعو من يكون خارج البلاد. فأيهم المصيد يا شيئا؟ قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فيبدو الإنسان بأهله لكن الإنسان يرغب أن يدعو من من خارج إلا أن أهله على على الشر ما عندهم إلا معاصي أهو من الكفر فهو يقول أدعو الناس للدخول في الإسلام أما أهلي فليس عندهم إلا معاصي ولا يحتاجون إلى دعاء قوي غائما هنالك يوصف عن عن المعصية حتى دعوا نعم نقول الترك تركها ترك تعطيل وترك تعليف ترك التعليف يدع هذا الى, إلى وقت آخر بعد ما يبين للناس ووضح لهم من هذا سنة حتى يطمئنهم أما ترك تعطيل يقول لنا عطلوا السنة لأن الناس لا يعملون بها فهذا لا ليس بصواب. نعم سمالك تعليف لأن الله سبحانه فيه سنة لا يستقبل من فيه فيه إلا تكون من صفاتي لأ لأن الوصف إما إثبات وإما نفي فإذا قلت فلان لا سيظلم الناس أو فلان لا يجهل هذا مثلا صفتهم العدل ما؟ لا يظلم لكمال العدل إذا ما في نفي محط يعني صفات الله ما في نفي محط أبدا هنا نقول تبوتية ثبوتية وسلبية والسلبية لا تكون مدحا إلا إذا تمد كمالا وفريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين هذا منتدى درس الليلة وأظن ما سبق قد انتهينا من الكلام عليه يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وقد تكرر علينا مرارا أنما تق أنما سبقه النداء فإنه معتن به لأن تصدير الشيء بالنداء يدل على الاهتمام به إذ أن الانتب إذن أن... إذ أن النداء يوجب الانتباه ثم إن الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا وفي توجيه الخطاب بهذا الوصف إغراء بقبول ما يأتي تصديقا به إن كان خبرا وامتثالا له إن كان طلبا أمرا أو نهيا كأنه يقول يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين حقا فالأمر كذا وكذا فيكون فيه إغراء لقبول ما يأتي بعده كما لو قلت يا أيها الرجل افعل كذا وكذا أي أنه بمقتضى رجولتك تفعل كذا وكذا وفي تصديره بهذا الوصف أو في اختيار هذا الوصف دليل على أن ما سيأتي قبوله من مقتضيات الإيمان تصديقا به إن كان خبرا وامتثالا له إن كان طلبا وفيه أيضا أن عدم قبوله من من مما ينافي الإيمان مما ينافي ينافى الإيمان، فهذه أربعة أمور. الأمر الأول إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على الأخ لوراك. لا. إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على إيش؟ على تنابه وأهميته. ما وجه ذلك؟ إن إن وجه ذلك؟ إن الله عز وجل مذكور في القرآن. يوجب الانتباه انتباه. مثل ما أني لما ناديتك انتبهت أليس كذلك لا. طيب الثاني اختيار الإيمان اختيار النداء بوصف الإيمان موجب نص يراد به إيش اختيار النداء بوصف الإيمان يكون لا. طيب يا يعني أن يقوم بما أمر به بنقطة يعني الإغراء، الإغراء والحث، لأن نداء الشيء الشخص بوصفه يقتضي أن يهتم بالشيء. نعم. ثالثا اختيار وصف الإيمان. هذا الإغراء وانتهينا منه وانتظاره كان أمرا وانتظاره كان نهيا من مقتضيات الإماء والتصديق بإن كان خبرا من مقتضيات الإماء تمام هذه ثلاثة الرابع وأن العرض عنه التكبيب أو عدل هذا لا تهدين وأن العرض عنه عدم قوب... رفض يعني من منقصات الإماء طيب يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوت الكتاب فريقا بمعنى طائفة ومن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى فالكتاب لليهود هو التوراة والكتاب للنصارى هو الإنجيل وقول فريقا من الذين أوت الكتاب يعني لا جميعهم لأن بعض أهل الكتاب ليسوا على هذا الوصف فإن منهم من آمن من أهل كتاب من آمن فآمن من النصارى النجاشي وآمن من اليهود عبد الله بن سلام وهؤلاء من خير المؤمنين لكن فريقا منهم يقول يردوكم بعد إيمانكم كافرين يعني يجب لكم أن ترتدوا علي بعد الإيمان سواء كان ذلك بالقتال فيما بينكم كما يذكر أن رجلاً من اليهود وشى بين الأوس والخزرج وذكرهم أيام الجاهلية فثاروا أيثار بعضهم على بعض وغضبوا وقد يكون هذا السبب أو هذا المعنى الذي ذكر ضعيفاً لكن مهما كان الأمر من أهل الكتاب من يريدون منا أن نرتد عن الإيمان. وقد الله بذلك في آية أخرى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود كثير من أهل الكتاب لن يضلونكم فأهل الكتاب يودون هذا وتعلمون أن من ود شيئا سعى في تحصيله فنحن نعلم أن أهل الكتاب يسعون بكل ما يستطيعون أن يرد المسلمين عن دينهم سواء منع الناس عن الدخول في دين الإسلام أو أخرجواهم من دين الإسلام بعد دخولهم فيه. وسأعث إن شاء الله الكلام على هذا مطولا في ذكر الفوائد. قوله يردوكم بعد إيمانكم والرد بعد الإيمان أعظم من من منع الإيمان من أصل. لأنها إخراج من الإيمان إلى الكفر ومن المعلوم أن الإنسان لا يخرج من الإيمان إلى الكفر إلا بمحاولات شديدة إذ أن من لم يدخل في الشيء إبعاده عنه أهوى ممن إيش؟ ممن دخل فيه وآمن به ولهذا قال من بعد إيمانه وقوله كافرين المراد به الكفر المخرج عن الملة لكنهم قد لا يستطيعون أن يخرجون من, من الإيمان بالكلية لكن بالتدريج بما يضعونه أمامنا من معوقات كمال الإيمان حتى ينحل الإيمان شيئا فشيئا ولا يبقى فيه في القلوب شيء وحينئذ يكون الكفر المحظ ثم قال عز وجل نأخذ الإعراب قبل قول إن تطيعوا فريقا جمل الشرطية أين جواب يردوكم بعد إيمانكم وفيه إشكال لأن المعروف أن إن الشرطية تجزم فعلي الأول فعل الشاء الشرط والثاني جواب الشرط وهنا لم نجد جزما في تطيعوا ولا في يردوكم نعم محبوب ها هذا مجزوم بحذف النون, يعني النون. لماذا يجزم بحذف النون لانه من افعال الخمسه هل تعدها لنا نعم يفعلون يسالون يفعلون وتفعلانه <تصفيق> ها هذا الخامس يفعلاني وتفعلاني ويفعلون وتفعلون أه؟ نعم وتفعلين وتفعلين تمام طيب وقوله كافرين حال من الواو في قوله يردوكم يعني يردوكم حال كونكم كافرين الجزم الجزم بحذف النون لانه من الافعال الخمسه وكيف تكفرون وأنتم تتلأ عليكم آيات الله وفيكم رسول. كيف تحتمل وجهين لأن هي الآن سفهمية لكن تحتمل وجهين الوجه الأول السبعاد والوجه الثاني التعجب فإذا نظرنا إلى حالهم أنهم تتلى عليهم آيات الله وفيكم وفيهم رسوله قلنا إن, إن ارتدادهم إيش بعيد بعيد أن يرتدوا على أدبارهم وهو يتلى عليهم كتاب الله وفيهم رسوله يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء ويسمعون الآيات التي تنزل عليه فردتهم بعيدة ولهذا لم تكن الردة إلا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام والردة في حياته قليلة جدا والوجه الثاني أن تكون للتعجب فيكون هذا تعجبا من حال من يمكن أن يرتد فإن الذي يرتد وتتلى عليه آية الله وفيه رسوله لا شك أن حاله عجيب، لأن الإنسان لو ارتد وهو لم يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع الآيات تنزل يوما فيوما لكان له شيء من العذر ولكن في هذه الحال يسمع آيات الله ويشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له عذر أطلاقا فتكون يكون استفهام ليش للتعجب، يعني ما أعجب حالكم لو كفرتم لو كفرتم إذا يكون فيه في الآية على الوجهين تأييس لل... للذين أوتوا الكتاب أن ينالوا مرادهم من المؤمنين بمحاولة ردتهم حد على أي وجه على كل وجه ها على السبعات على السبعات يعني مهما حاولوا لا يمكن وعلى وجه الثاني يكون توبيخا لمن حاول أن إيش يرتب كيف تأتفعل وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله تتلى أي تقرأ عليكم والتلاوة تأتي بمعنى القراءة أي تقرأ عليه وإذا وقعت من الفاعل فقيل تلا صار لها معنى المعنى الأول القراءة والمعنى الثاني الاتباع ففي قوله تعالى الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به يتلونه يعني يقرؤونه ويتبعونه يقرؤونه ويتبعونه فهنا تتلى عليه مايات الله أي تقرأ والذي يقرأها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك فهم يتلع عليهم بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله آيات الله جمع آية وهي العلامة والمراد بها هنا القرآن والقرآن آيات كل آية منه دليل على المتكلم بها وهو الله سبحانه وتعالى على ما له من الصفات المقتضية لتلك الآيات ولهذا كل آية من القرآن فإنها معجزة كما قال الله تعالى فليأتوا بحديث مثله حديث آية أو عشر آيات أو صورة أو عشر صور أو القرآن كله كله معجز وقوله وفيكم رسول نعم المراد بآية لهنا الآية كذا ولا يتعين أو يجود أن تكون الآيات الكونية أيضا يتعين أن تكون الآيات الشرعية لأن الآيات الكونية لا تتلى لكن يتلى عنها أي يخبر عنها ممكن ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هذه آيات إيش؟ كونية يتعين أو لا يتعين الليل والنهار والشمس والقمر آيات كونية لا غير وأنتم تزال عليكم آيات الله وفيكم رسوله في للظرفية فيكم أي في مجتمعكم فيكم يعني في مجتمعكم وليس حالا فيهم عليه الصلاة والسلام لكنه في مجتمعهم كما قال حسن بن وفينا رسول الله يتلو كتابه فالرسول صلى الله عليه وسلم في كان في مجتمعهم يشاهدونه صباحا ومساء ويغشاهم في مجالسهم ويعودهم إذا مرضوا ويزورهم صلى الله عليه وسلم في بيوتهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فمن كان في هذه الحال هل يمكن لشرذمة من أهل الكتاب أن يردوه عن دينه لا ومن يعتصن بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم من يعتصم أن يستمسك ويطلب العصمة بالله عز وجل فقد هدي إلى صراط المستقيم وقول من يعتصم بالله يشمل الاعتصام به توكلا عليه والاعتصام به تعبدا له لأن في كل منهما عصمة إياك نعبد وإياك نستعين فمن اعتصم بالله تعبدا واستعاناً فقد هدي إلى صراط مستقيم وأتى هنا بالفعل الماضي هدي إشارة إلى أن هذا قد ثبت له الهدى سابقا وواقعاً سابقا في في اللوح المحفوظ وفي الكتابة حينما تنفخ فيه الروح في بطن أمه وواقعا لأنه اعتصم بالله فوقوله هدي إلى صراط المستقيم حذف الفاعل وذلك لتعدد الطرق الهداية فأعلى الهدات من؟ الله عز وجل ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ورثة الرسول وهم العلماء فهنا حدث الفاعل ليشمل كل الهداة وعلى وأولهم من الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم ثم الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم ورطت الرسل الرسول وهم العلماء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآلاتنا يوقنون إذن هدي الهداية الأولى من الله ثم الرسول ثم العلم لكن هداية التوفيق خاصة بالله لو اجتمع جميع الخلق على أن يهدوا أحدا هداية توفيق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولكنهم يدلون ويحثون ويرقبون وقوله إلى صراط مستقيم فيها قراءتان للصين والصاد صراط والصراط لأن الصاد والصين تتناوبان دائما وقوله الصراط الصراط هو الطريق الواسع الطريق الواسع مسمى صراطا وأصله من الزرط بالزاج وهو الابتلاع بسرعة لأن الطريق الواسع يدخل ينجه الناس ويخرجون منه بسرعة بخلاف الضيق فإن الناس يزدحمون فيه ولا يكادون يخرجون منه إلا بمشقة وقول مستقيم أي أي غير معوج يعني غير معوج بل هو مستقيم وهو يشمل الاستقامة نزولا وارتفاعا والاستقامة انحرافا واعتدالا إذن هو معتدل وليس فيه نزول ولا ارتفاع لأن الصراط هو الطريق إذا كان فيه انحراف إذا كان فيه انحراف واعتدال نعم إذا كان فيه انحراف لم يكن مستقيما إذا كان فيه انحراف لم يكن مستقيما صح؟ نعم <تصفيق> نعم ويزداد مسافة أو لا <تصفيق> يزداد مسافة تطول المسافة ويبطئ الوصول للغاية كذلك إذا كان مختلفا نزولا وارتفاعا فإنه ليس مستقيم، إلا أنه يطو... تطول المسافة ويحصل مشقة عند الارتفاع وعند النزول يحصل مشقة عند النزول <تصفيق> نعم لا ربما كثيرا إذا كان النزول نزولا منخفضا شدة فإن الإنسان يتعب في كبح نفسه عن الانحدار بسرعة على كل حال المستقيم نقول هو المعتدل ايش انحرافا واستقاما وعلوا ونزولا في هذه الآيات عدة فوائد اولا تحذير المؤمنين من طاعة الكفار لقوله أن تطيع فريقا من الذين أوت كتاب يردوكم ثانيا أن الكفار ولو كانوا أهل كتاب يحاولون غاية المحاولة أن يرد المؤمنين عن إيمانهم إلى الكفر والقائل ب... القائل وقائل هذا هو الله العالم بما في صدورهم قد يتظاهرون لنا بالمسالمة والمجاهنة وأنهم أولياء وأنهم أصدقاء ولكن في قلوبهم الحقد والغل ومحبة أن نرتد على أعقابنا كافرين من أين نعلم هذا الذي في قلوبهم وهم يبدون لنا الود والصداقة والمحبة من القرآن من القرآن فإن قال قائل إن الله يقول فريقا من الذين أوثوا الكتاب والفريق مبهم ما ندري ربما بعضهم على خلاف ذلك وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال فلا يمكن أن تعين طائفة من أهل الكتاب تقول هؤلاء يحبون أن نرتد على عقابنا كافرين لا يمكن أن تعين، ما دام الله يقول فريقا. الفريق مبهم فإذا قلت إنهم هؤلاء، قلنا لك لا، بل هؤلاء، بل أولئك فما هو الميزان إذن؟ نعم يقول فريقاً يا شيخ نكرة أريد بها العموم؟ لا ما يصلح لأن فريقاً واضح تدل على بعض نعم، تدل على نكرة في فريق نعم آيات أخرى مم. بين أن كل اليهود والنصارى يريد يريدون إضبار المؤمن المسلمين نعم مثل مثل قوله تعالى لا ولا ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم نعم وهذا يعني عام يعني هذا عام. عام طيب إذن لنا على هذا جواب بل جوابان. الجواب الأول أن الله ذكر في آيات أخرى أن جميع الكفار يودون منا أن نكفر وهو شامل لأهل الكتاب وغيرهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء و... وودوا لو تكفرون وودوا لو تكفرون وود كثير منها الكتاب لأردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندهم نفسهم وود كثير منها الكتاب لأردونكم كثير نعم كثير إذن نقول فيها آيات تدل على أن جميع الكفار ومن ضمنهم أهل الكتاب يودون من ذلك الوجه الثاني أن نقول هذا الفريق المبهم يبينه الواقع وهو أن من أهل الكتاب من آمن ومن آمن لا يمكن أن يحب من غيرها أن وحين وحينئذ نقول المراد بالفريق هنا من لم يؤمن منهم من لم يؤمن منهم، فكل من لم يؤمن فهو, دا فهو داخل في هذا الفريق داخل في هذا الفريق. من فوائد هذه الآيات الكريمه أن الذين ان هؤلاء الفريق من أهل الكتاب لا يرضون منا بما دون الكفر، إلا أن يكون وسيلة إلى الكفر. لأن الغاية قال يردوكم بعد إيمانكم كافرين وأساليب أهل الكتاب في إضلال المسلمين كثيرة كثيرة جدا متنوعة منها أن يفتح عليهم باب الشهوات فإن باب الشهوات باب واسع، والضيق من أبواب الشهوات يتسع بسرعة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ولهذا هم قبحهم الله ولعنة الله على الهود والنصار جميعا هم يسعون جادين بأن يعطوا المرأة ما يسمونه بالحرية وهي في الحقيقة هي الرق ليست حرية لأن المرأة إذا خرجت عن حدود الله خرجت من رق الدين إلى رق الشيطان تخرج من رق الدين وهو الرق الحقيقي لأنه عبودية لله إلى رق الشيطان وإذا خرجت إلى رق الشيطان واسترق الشيطان وصارت عبد الله هلكت وأهلكت قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الذق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان هربوا من الذق الذي خلقوا له وما هو الرق الذي خلقنا له عبادة الله عز وجل وبلوا يعني ابتلاهم الله برق النفس والشيطان ولهذا تجدهم يركزون على المرأة على أن تدهور وتتحرر من عبودية الله لتقع في عبودية الشيطان لأنهم يعلمون أن أشد فتنه الرجال هي المرأة هي المرأة يسعون بكل جهدهم على أن تختلط بالرجال وتشاركهم في الأعمال ويلسق منكبها بمنكبه وساقها بساقه و يذوق حرارتها وتذوق حرارتهم ويشم نفسها وتشم نفسه وتصافح وربما تعانق لأنهم يعلمون أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة فقه حيوانيا بهيميا ليس له أي غرض إلا أن يشبع غريزة والعياذ بالله وحينئذ ينسى الدين وما وراء الدين ويرجع بعد ذلك إلى إيش هلا الكفر لو تسعون هذول خلو عشذبا لا يستطيعون أن يقولوا للمسلمين كفروا لأنهم لو قالوا كفروا ما كف ل ل قالوا نعم نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله وننظر بهامك نعم لكن هم يأتون بهذه الأساليب التي توجب أن ينزلق الناس بالفسوق والفسوق بريد الكفر ثانيا يلقون الأفكار الرديئة الإلحادية الكفرية بين المسلمين باسم الناس أحراء دعوا كل أحد إن يعتنق ما شاء دعوا كل أحد إن يقول ما شاء لا تستعبد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وما أشبه ذلك من الكلمات الرنانة التي إذا سمعها الإنسان قال هذا هو الدين ثم تحلل الناس وصار كل يعمل على ما يريد ولكن ما هي الطريق التي يتوصلون بها إلى هذا الطريق أن يضرب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجعل الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر لأنهم يعرفون أنه إذا أمر بالمعروف قام المعروف وإذا نهي عن منكر غاب المنكر فيحاولون أن يقللوا ويضعفوا من هذا من هذه الناحية حتى يبقى الناس لا آمر ولا ناهي كل يركب ما شاء وأيضا شيء آخر يضربون عليه نسألة الحدود والتعزيرات. يشوهون الإسلام بأنه يقطع اليد يد السارق ويرجم الزاني يشوهون هذا حتى يضعف هذه الناحية ومن المعلوم أنه إذا ضعف الإيمان فلا بد من رادع السلطان فإن ضعف الإيمان وعدم رادع السلطان صارت المسألة فوضى كل يفعل ما شاء يكفر يزني يسرق يشرب الخمر يز... ما يهم لأن ما في حدود رادعة والإيمان ضعيف بناء على أنهم يقول أن يقولون اجعلوا كل إنسان حرا في نفسه ويتحلل الناس بالدين بمثل هذه الطرق يعني إلقاء الأفكار الرديئة في المسلمين هذه من أسليم اليهود والنصارى التي يضللون بها الناس ويردونهم بعد إيمانهم كافرين كذلك أيضا من أساليبهم التي يردون بها الناس عن الكفر أن يزين للناس محبة المال وجباية المال بكل ما يكون بحلال أو حرام فيزينوا لهم المكاسب الربوية بشتى أنواعها والمكاسب الميسرية بشتى أنواعها الربوية معروفة والميسرية هي التي تمثل في التأمينات وما أشبهها فإن التأمينات لا شك أنها من الميسر لأن المؤمن المؤمن والمؤمن له عقدهما دائر بين إيش بين الغن والغر وهذا هو المنصر تماما والنفس إذا اعتاد على ذلك نسيت كل شيء صار أكبر همها أن تكتسب هذا المال بالربا لأن الربا يوجب زيادة المال بالطراد وزيادة الظلم بالطراد زيادة المال لمن لآخذ الربا والظلم لموكل الربا نعم فتأخذ النفس على الجشع والشح وحب المال وتنسى ما قلقت له كذلك الميسر القمار على رأسه القمار يجلس المتقامران في مجلس كل واحد عنده خمسة ملايين من الأموال فتحصل لعبة القمار القمار فإذا بأحدهما يكتسح مال الآخر كله خمسة ملايين فيصبح هذا عنده عشر ملايين والثاني ما عنده إلا ثيابه يخرج من قاعة المقامرة ليس عليه إلا ثيابه يمكن يقامر على ثيابه يقول إيش مني إذا غلبه في القمار في ثيابه وأخذ ثيابه قال الآن أبيعها ما أنا ما أخرجك عاري لكن اشترها مني على كل حال مثل هذه الأساليب التي يلقيها اليهود والنصارى وأشباههم بين المسلمين يجب على المسلمين الحذر منها لأن الله يقول إن تطيعوا فريقا من الذين يعود كتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يجب على المسلمين أن يستمدوا حياتهم ومنهاجهم من أي شيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا واثق كل الثقة أنهم إذا اعتمدوا في ذلك على الكتاب والسنة فسيطعون أعناق هؤلاء الكفار لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هذا كلام الله عز وجل كلام الله الذي يقدر على كل شيء يعني هو وعد من الله من من قادر صادق في وعده فإذا كان كذلك فلماذا لا لا نتمسك بديننا؟ لماذا لا نتمسك تمسكا تاما ونظهر الأمة الإسلامية من جديد من جديد تتمسك بدينها نصا وروحا لا نصا فقط لأن التمسك بالدين نصا فقط لا روحا ليس بشيء هو تمسك ظاهري يتلاشى عند حدوث النوازل ووأما التمسك نصا وروحا فهو الذي ينتفع به الإنسان في دينه في في دنياه وآخرته إذن علينا أن نحذر كيد الذين أوتوا الكتاب وكيد كل كافر يعني الله يقول في الكافرين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال في سورة تحنه وودوا لو لو تكفرون فعلينا أن نأخذ بهذه الإرشادات التي أرشدنا الله تعالى إليها وأن نسير في طريقنا مهتدين بهدي الله مهتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحصل لنا النصر والسعادة والعز والكرامة في الدنيا والآخر شيف نعم شيخ بنسبة نرى أثار ضرب الأمر بالمعروف وأنها المنكر ظاهرة في العالم الإسلامي ولكن بعض الشباب الملتزم يلقي العباء الكامل على بعض الهيئات ويقول لم تقم بدورها الكامل وكذا وكذا فما رأيكم يا شيخ أنا أقول رأيي في هذا أن كل واحد مقصر ما كل واحد قام بالواجب عليه كل واحد في الشعوب الإسلامية وولاة المسلمين مقصر ما قام بالواجب ولا ينبغي أن نقصر التقصير على طائفة معينة أو هائلة معينة كلنا مقصروا الآن الشعب فيما بين فيما بينهم هل هل الإنسان إذا رأى منكرًا من أخيه يقول لأخي تعال هذا تراه أحرم ولا يجوز اتق الله نعم لا من هذا ما حد من ما منوع منه لم يمنع منه أحد ومع ذلك ما تجد من يقوم بهذا إلا النادر بل أنا أذكر واحدني خرجت من المسجد في يوم من الأيام ورأيت إنسان مطول الثوبه، فقولت يا أخي ترى هذا ما يجوز، هذا حرام. قال بدينا. <تصفيق> كيف هذا؟ هذا خطاب ذا بدينا يعني بدات من الحين تأمر بالمعروف تنهى عن منكر. مع أن الرجل اللي يقول أنا قلت له بكل أسلوب سهل وزيء، لكن أقول لو أن الناس عودوا على الأمر بالمعروف وانه منكر، ما جاءت هذه الكلمة من من هذا الرجل العام. لكن يعرف أن هذا هو شأن المسلمين كله. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والمعروف لا يشترط أن يكون له طائفة معينة من قبل الولايات. كل يأمر بالمعروف النهي عن المنكر لكن بالحكمة. وأنا أقول دائما إن الأمر بالمعروف غير تغيير المنكر. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ليس هو تغيير المنكر. تغيير المنكر يحتاج إلى السلطة. لكن الأمر ما يحتاج إلى السلطة. كل نعمر ينها، وقد ذكرنا أن هناك ثلاث أشياء تشتبه على بعض الناس وهي مختلفة: الدعوة والأمر المعرفة أنها منكر والتغيير هي مختلفة والناس كثير من الناس يظنها واحدة، واسس كذلك. نعم. على <تصفيق> خلان توجد شبهة عند بعض المسلمين وهي أنهم يقولون يعني لا تطلق. الفظ العداوة والعداوة هذه على بعض النصارى ووو يأتبون من أصدقائهم يقول ويدخل عليهم الصداقة بالصداقه يستدلهم خالد علاء ووو تجن أقبوهم الذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى ذلك بيننا من قسسين والله ماذا ما, ما خبر قولا الله عز وجل يقول لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجنا أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صار فهنا قسم الله تعالى الناس غير المسلمين إلى ثلاث قسم اليهود والمشركين والنصار نعم وهنا قال الذين قالوا إننا صار ولم يقلوا النصار قالوا إننا صار فلاحظ الفرق ثم نجد أن الله قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا, إن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ إلى هودة والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقال في آية أخرى والذين كفروا وهذا أعم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة البلد وفساد كبير فهذه ثلاثة آيات فالذين قالوا إن نصارى ليسهم النصارى الذين هم أولياء لليهود وللكافرين هؤلاء قوم معينون وصفهم الله بوصف لا يوجد في بقية النصارى فقال الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين فهذه الطائفة من النصارى هي التي تكون أقرب مودة للذين آمنوا أما الطائفة التي إذا سمعت ما أنزل الرسول نفرت وسعت بكل ما تستطيع لا يقبل الناس هذا الذي أنزل فوالله ليست أقرب مودة من, من اليهود والمشركين هم على حد سواء يا أيها الذين آمنوا هذا من جدرس مناقشة يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين هم تكتاب قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا أين جواب الشرط في هذه الجملة يردوكم منصوبا مجزوم إيش؟ ها؟ بحذف النون طيب قوله تعالى إن تضيعوا فريقا من الذين عورت الكتاب لماذا يا فهد عبر بقول فريقا ولم يقل إن تضيعوا الذين من أهل الكتاب لأن بعضها الكتاب قد آمن عدو الله وسلام وهل من حرش وغيره من من آمن نعم كلهم يضلون بل فريق. نعم لأن أهل الكتاب منهم من آمن ومنهم من سالم ومنهم من هاجم نعم ثلاث تقسام من آمن مثل عبد الله بن سلام من اليهود والنجاشي من النصارى ومن سالم ومن هاجم وصار يهاجم المسلمين ويليد إضلالهم في قوله تعالى وكيف تكفرون الاستفهام هنا لإستبعاد والتعجب أيضا. والتعجب. نعم. وجه ذلك؟ كيف حاله كيف حاله, كيف حاله؟ الله رسوله يستبعد يكفروا. أن من كان هكذا تطلع عليه آيات الله وفيهم وفيهم رسوله فإنه يبعد جدا أن أن يكفروا. أما إن كفروا فإنه يتعجب من حالهم. هذا على تقديد أن, ال... أن الاسفهام للتعجل قوله تعالى من يعتصن بالله فقد هديه محمد من يعتصن بالله فقد هديه إلى صلاة المستقيم ما معنى يعتصن بالله يعني يتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى وما جاء من الحمد يعني في التمسك بذلك عصمه نعم طيب لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء في قوله فقد فقد هودية، عشمية، عشمية، عشمية وهي ده هذه قد، هاه؟ طلبية. طلبية وهي فقد هودية خبر، هاه؟ ده استقرأ. نعم لأن الجواب اقترم بقد وقد قيل في ذلك اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ طيب قوله هو إلى صراط المستقيم الصراط ما هو؟ الطريقة الواضح وقيل الواسع وهو أصله من السين مم. عبد الرعان من الرعان باللغة السين وما من الأرض وهو الطريق الواسع لأنه خلاف يتحمل كل من سلكه. يتحمل كل الواسع. طيب، وأما مستقيم هو ضد المعوج. قلنا إن المعوج إما يكون. إما يكون انحرافا يمينا أو شمالا أو ارتفاعا. أو انخفاضا. أحسنت. طيب، نأخذ فوائدا. من, من من أي وجه المستطوع ما هي؟ تحرير المؤمنين من طاعة الكفار أن الكفار يحاولون أن يرد المؤمنين عن إيمانهم بالكفر لأنهم لا يرضون بما دون الكفر لما هو وسيلة الكفر وأساليبهم في ضرر المؤمنين كلياً. نعم. ومن فوائد هذه الآية أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان لقوله يا أيها الذين آمنوا. فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان وقد تصل إلى انتفاء الإيمان بالكلية من فوائده أيضا أن حرص الكفار على ذلك من أجل إيماننا وبناء عليه فإننا ننزل القاعدة السابقة أنما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد المؤمنون تمسكا بدينهم ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن دينهم عرفتم هذا ما دام الوصف هو الإيمان فإنه كلما ازدادنا تمسكا بالإيمان ازداد الكفار شراسة في صدنا عن الإيمان ومثل ذلك أيضا الطاعه والمعصية الطاعه والمعصية كلما ازداد الناس في الإقبال على الله والتمسك بهديه ازداد أهل الفسوق شراسة في القضاء على هذا هذه القوة في الطاعه. خي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في أوليزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا